أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىً قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسط قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمَنَ وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أَقُولُ لكم عندي خَزَائِنُ الله ولا أَعْلَمُ الغيب ولا أَقُولُ لكم إِنِّي ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه, ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين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 قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض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 قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهِ كَالَّذِ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأْتِنَا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 فلما أَفَلَ قال لئن لم يهدني ربي لَأَكُونَنَّ من القوم الضالين فلما رَأَى الشمس بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أَكْبَرُ فلما أَفَلَتْ قال يا قوم إِنِّي بريء مما تشركون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 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إِنَّ ربك حكيم عليم ووهبنا له إِسْحَاقَ ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل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 ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 قد فصلنا الآيات لخوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أَبْتَغِي حكما وهو الذي أَنزَلَ إليكم الكتاب مفصلا والذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب يعلمون أَنَّهُ منزل من ربك بالحق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 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن اطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 ثمانيه ازواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل اذ ذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين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 قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هل من شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده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 ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون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 وهو الذي جعلكم خلائف فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم بعضكم فوق بعض درجات فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم